أرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من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 ربطنا على قلبها، لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون. وحرّم علينا عليهم من قبل، فقال.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 حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستوى أن تيناه حكما وعلماء وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على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 في المدينة خائف يترقب فإذا الذي استصره فإذا الذي استصره بالأمس استصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذيه وعدو لهما قال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 سأ قال يا موسى إن الملا يأتمنون إن الملا يأتمنون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم تلقى امديا قال عسى ربي ان يهديني عسى ربي ان يهديني سوي السبيل ولمّا ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين ووجد و... وأبوه شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجات إحداهما تمشي على استحياء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 قال إني أريد أن أكحك إحدى بنتي هاتين على أنت أجري على أنت أجري ثمان يحجج فإن أثمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشوق عليك ستجدني ش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 خَبَرًا أَوْ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ أَوْ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْلُونَ من شاطئ وادي أيمن في بقعة مباركة في بقعة مباركة من الشجرة أي مسامي أنا الله إني أنا الله رب العالمين وأن ألقع صارك فلم أرها تهتزك أن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 كان قوم فانسين قال ربي اني قتلته منهم نفسا فأخاف وان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فأرسله معي فارسله معي ليد أن يصدقني اني أخاف أن كذبون قال سناشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنت ما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَا النَّجَاحُ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 بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت وما كنت من الشاهدين ولكن ناشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطول اذ نادينا ولكن رحمه ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما متاطم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون وَيَفْتَعْتُ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ اهْدَى فَمَنْ اَتَّبَعَهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ ضَلَّ مِنْهُمْ فَمَا انْتَهَاهُ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 السيئة ومن رزق لهم يفقون وإذا سمعوا اللغو وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي جهالين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله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 Hú, voilà. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيعوا فساء من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له للخيار سبحان الله تعالى عن ما وربك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 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبذاره الأرض فما كان له مِنْ فئة فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَأْتِيَانَصِرُون وما أكان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله, ويك الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا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 ومن جَابِ بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض